اقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحمل امريكا ولا من يعيش في امريكا بالامد قبل ان نعيشه في واقعا في فلسطين وقبل ان تخرج جميع الجيوش الكافرة من ارض محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الامريكان ان كنتم رجالا كما تقولون. ان كنتم تدعون انكم القوى العظمى فها نحن ننتظركم ان كنتم رجال فانزلوا الى ارض النزال والله سنتخطفكم كما تتخطفكم الطير والله معنا والله مولانا ولا مولى لكم ونحن ننتظر الجنة وانتم تنتظرون الجحيم في الدنيا وفي الاخرة الله أكبر, أكبر الله أكبر, أكبر. الله أكبر. ولا مولا لهم الحق نادانا فوغفين القسم الله مولا لهم الحق نادانا فوغفين القسم هذا أول جهادنا انظما واللذ اذا اوان لوجهاتنا تنبينا نحمل نظم النصر صار ركساعدا ويزول عادت الصنم مصطونا حقنا حقهم سنجر الظمم تحت اقدام واستولوا في دحر احلام إن ذا جننا ربي لن القطر ذا جننا تربي لن القطر ذا جننا <تصفيق> وعد محتوم سنن الله الأرض سنزل سنن الأرض ان من تحت الربادم وصدق الوعد في دحر أحلامي زنجر طغى لازما تحت الظلام سنجلو الظلام دم وصدق الوعد في دحر أحلامي دم زنجر طغى لازما Senden Allah'ın